أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه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 يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأخر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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من كلا إذا بلغت التراقي وقيل من؟ راقيه ظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. وَارْتَفَتَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولا كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدان أيحسب الإنسان أن يترك سدان أيحسب الإنسان رَأْكَ سُدَاءَ أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِنِّنَا من ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أليس ذلك بقادر على وحي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على؟